119. أسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين 110. ولسانا وشفتين وهدينا النجدين 111. فلقتح ما العقبه وما أدراك ما العقبه 112. فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ تُمَكَّنَ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها كَذَّبَتْ ثمود بطواها إِذِ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربه بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم نری فل وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ پاؤت وَأَمَّا مَنْ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 وَلَسَوْفَ يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى وَوَجَدَكَ كَمْ ثُمَّ لَمْ فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ربك فحدد